Book 2 16 16 16 godišnja doba i vrijeme Fusul al-sana wa هذه هي فصول السنة هذه فصول السنه بروليتشه ليتو الربيع الصيف الربيع الصيف ياسن إيزيما الخريف والشتاء الخريف والشتاء Leto je vruće. Al sajfu har. Al sajf har. Ljeti sija sunce. Fi'l sajf tastao šems. Fi' al sajf tastao al rado idemo šetati. Fi'l sajf nuhibbu anna zhaba. في الصيف نحب نذهب نتنزه زي ما يخلدنا الشتاء بارد الشتاء بارد سنيج ايل كيشا في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء تثلج او تمطر زي مي رادو اوستاييمو في الشتاء نفضل البقاء في البيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت خلاتنو يه الجو الجو بارد pada kiša Inaha tumtir Inaha tumtir Vjetrovi to je Al jaw aasif Al jaw aasif Toplo je Al dafi Al dafi Sunčano je الجو مشمس الجو مشمس. بدроje. الجو صاف. الجو صاف. كيف, كيف الطقس اليوم؟ كيف الطقس اليوم؟ danas je اليوم الجو بارد. اليوم الجو بارد danas je toplo اليوم اليوم الجو دافئ, اليوم الجو دافئ.